Inna Alhamdulillah Nahmaduhu, wa nasta'ailuhu, wa nasta'ukiruhu Wa ra'udhu lillahi min shurur anfusina, wa siyyati amalina Min yahdi illahu falamudilala Wa man yudlilu falamudilala Wa ashadu an la ilaha illa Allah wa'dahu, la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan, abduhu wa akseuluhu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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يمتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور وكل لم تحدثه وقل لا بدعه بلاله وقل لا بالاله الا الله اوصيكم واوصي نفسي بترول الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى اخبرنا وقال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تقوا الله وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عبره بجميع يا رب سبحانه وتعالى نقمت رحمتم مت محمد صلى الله عليه وسلم لو سيام الصيام ولو سيام في ذنوب الله سبحانه وتعالى اما ketika kutwa leo tutakuonya kukusia swala ambalo nimekuwa nimekukariri ndani ya Quran masuala yenyewe ni swala Allah Subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine ya kuzungumzia swala kabla ya kuletaja aya hizo utakowe kuzungumza taarifu ya swala je swala maana ya swala swala maana yake ni nini? قال العلماء wana wionao as-swala kutokyoa hiyo ni duaa swala katika upande wa lugha wanasema ni duaa maombi nakuna katika aya za qur'an zimekuja Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia lafza salat ketika bali za aya apo na kusudia yakwani duaa kaqaulihi ta'ala faṣalli 'alayhim min ṣalātin kasalam lahum apa Allah subhanahu wa ta'ala anakuswa faṣalli 'alayhim ma laqulhu lahu huwa baini duaa na وأطعال المفتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم هؤلاء أقوال يمانينو وأطعال نابتينو المفتحة بالتكبير أعبوا إينا كنغوليونا تكبيرونا فسمى الله أكبر والمختتمة بالتسليم كيشا إينا قوة الهيبتمية وسلام هيدك التانيه هيدك تيك على السلام Ama dan ya qur'an, ayah iz izoguja, zikudzumum ziha, sara, ukjamu na surat al-baqara. Allah subhanahu wa ta'ala nasema, al-ladhina bil-ghaybi wa yukimun salata. Nasema, al-ladhina hakka wa l bil-ghaybi wa allaneena ghaibi kisra farini wayuqimuna ssalat wa nasimamishu sala. hawa muumino kweli yuma wale muumini ambao si kweli ni wale ambaye ashamishi sala ule ambaye ashamishi sala yeye si muumini kweli bali muumini wa kweli ni wale ambaye anasimisha sala zake katika wakati zake hii ni aya kwani Al ngine ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala akie anazungumzia sala katika sura Az-Zarina. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ta wama umiru illa liya'budu Allahu bi-ikhlasin lahu ad-dina Allah anasema wama umiru wala wa illa li ya'budu Allah isbuq wa wa'budu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin li al-din wa kun ikhlasika kadimiyati kunaba wa yuqim wa yuqim wa yuqimus salat biladhil wa anfa'i wa wa ansimamish as pili ya kuzidilisha as-salat vile vile dalili ya tatu amba vile vile kinadhibilisha hii Allah Ismail Allah subhanahu wa ta'ala nazima, wa adhkur fi l-kitab Ismail, innahu kan sadiqa l-wajdi, wa kana rasulah nabiyya, wa kana yankmuro ahilehu bih salaat. Allah subhanahu wa ta'ala nazima, wa adhkur fi kitab Ismail, wa ta'ja, kitab Ismail, innahu kan sadiqa l-wajdi. Ya likwan kweni. Inao kana soje kaluhaji, wakana Rasul al-Nabija Na bila biru alikuwa ni mtume Allah subahana wa ta'la kioke mzungunziya Nabiya Allah Ismaila kasema Wakana ya'muru ahla huu biswala Alikuwa aki watu waki swala Wakana ya'muru ahla huu biswala Alikuwa aki watu waki swala Vile biru dalini ngini ambao Inaktivitisha swala bila biru الله سبحانه وتعالى حكذا ممزينا بي الله شعيب مرسينا قالوا يا شعيب أصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ولمن بيه شعيب قوموا شعيب ولمن بيه شعيب يا شعيب يا شعيب أصلاة ها موانبياك هذا صلاة ما ينرفض أصلا أصلاة تأمرك هي صلاة دونك ومريسة يكوى سيستواتك ويأبود ويأبود ويأبود ومالوزيك هنا niyo ni dalili ya tatu akunafanya yasemlisha nini ni yasemlisha sada bila bila katika hadithi zake mtume sallallahu alayhi wasallam zimekuja الله kadhaa wa kadhaa katika swala hii raw al imamu ahmad wa ahli sunna ana abdullahi bin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين الصلاة ومن تركها فقد كفر الله صلى الله عليه العهد الذي بيننا وبين الصلاه احدى ابو iko baina yetu na makafiri asala ni ya muislamu na kafiri ni hizo katika msikiti au katika sema ambayo yuko ujio huyu hata kafuti ila kafiri al-ahd alladhi Ulande atumarini atakumu nye kuwata mfaniye anukufu. Hiyo ni dhalili yapa. Katika haditha. Bila bila katika aya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akuzungunzia sala. Haka wa amur a'laka bissalati, wastabir alija. Haka wa amur a'laka, amrisha watu wako, sala hiyo. Wa amur a'laka bissalati, wastabir alija. Kisha bila bila na subra kwa sababu tawathalla azza wa jalla kumti allah subhanahu wa ta'ala inahitaji subra inahitaji mtu kusubiri katika saa yake allah subhanahu wa ta'ala na bila katika hii aya wa qur'anaka bis salaat ipo na vitu viwili ndani ya al-inayaat aye yateni al-insan bi nafsihi bi ayi qima as-salawat ili khalis fi uslamisha swala katika nyakati zake katika nyakati ambazo al-Bayyin zawezoweko al tu bihifdha na mtu kujikaza kujisomisha swala katika nyakati zake kuzihifadhi hizo hiyo ni ya kwanza ya pili al-inaya tu wal ahli na bila kutia mkazo katika watoto na waki Kutakuta mtu naam anaingia ana ingia msikitina na kuja ku lakin haulisi nyumbani je, watu wame suali. Hina al wa bila mili haulisi nyumbani je, watu wame suali. Lakin uta kuta anabidi, anafadabidi ye mwenye, lakin nyumbani kula afanye bidii kwa nyumbaki je, watoto toto, wakizapu, wana suali, kendo suali. Ama katka jalili ziliswa kuja, ziki zungumzia wala ambao wana Karka Sura Meryem, Allah subhanahu wa ta'ala sema Fakhalaba min ba'dihim khalfun Aza'u salaata Wattabahu shahwati Fasauf yalqawna ghiyya Allah na sema Fakhalaba min ba'dihim khalfun Wa liqalibu ba'di Aza'u sala Wa liqalibu ba'di Wa Wa liqalibu ba'di walibaylo walipotaza swala watawaa shahawat wa wakafata matamanio yao ambao wanataka yeye akwa namiziki yake anaona bwana swali amefika bwana hiyo ati nimuulize kusikiza mwanzo au anaangalia mpira imu ni premier league au mpira yote inaendelea saa dana isha الله سبحانه وتعالى قال موانداليا موت وغيّه وجهنم. موت وجهنم هي غيّه موتها خاصة والتاركين الصلاة فلا هو من الناس الصلاة سبيل ملك الحديث جبه صلى الله عليه وسلم رواها ابو داود رواها ابو داود قال, قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبعين وضربوهم عليها بعشرين وفرقوا بينهم في المظالم Hadith 'an al-Hazali bin 'As, sallallahu alayhi wa sallam, "Muru awladaka fi as-salati bi sab'in. Muru amrisani wa watatuwunu sala, wa kiyana na matsaf." Wa dhribu 'alayha bi 'ashri. Namwat yamboko muapigo tamna ka 10. Wa farriqu bayna hum fil madaj, namfayrini muekenim bali ketika vijana na wasana katika malazi Wa ndofika ila kama عمر بن عبد العزيز اكي kak kana katzaqal fahn wal chalisa naam wal chalisa bibi nusalli al asra bi waqt al dhur aw nusalli al dhur bi waqt al asr ya ana saly al dhur waqt wa rasira kisha rasira nusalli waqt al maghrib bila udhr ya ana udhr udhr yakini ana qulni wa teja wa teja si udhr huwa alladhi amarak amba ana tuqati risq amba ana yata ndia aliqamisha salafani بلذير كتك دليل نجيني أمبو إن أزمون زيا ولا أمبو أن أخالف صالح الله سبحانه وتعالى كتك سورة المعون أنا سيما بغير للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهم أنا سيما أذب كالف ونوصالح الذين هم عن صلاتهم ساهم ولا أمبو سنعزوا ونعزوا ابن عباس رضي الله عنه في تفسير آيه يسمى ما هو هم أخروها عن وقتها ولم يظهروا katika nyakati zake قد كناك في ذاكيه ويقولون أنه نعم قد كمس على أكاث قم بانجيه أمد يعتليه وصله وصله وصله وصله لكن هذا السؤال هو أن يجلسوا قد كناك في ذاكيه كما يقولون ويقولون أنه حتى صلاة الفجر يقولون أنه الله عليه اكيزومومزيا هي, صالة. هي صالة صلاه هي ذي الفجر وصلاه العشاء قال اسما اثقل الصلاه على المنافقين صلاتين ولو عرفوا ما فيهما لاتوا لاتوا لوحده صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاه صلاه ذلزلته وكانوا في الصلاه الفجر وصلاه العشاء مسلاه الفجرين وصلاه العشاء ولو علم ما فيه ما لاته ولو حبوا اناسما لو wangijua kilichomwa katika swala hizi mbili wangekunywa kwa kufikimbilia dumtum sallam akazungumza kwa hasira akasema wa laqad hamamtu an amra bis salati fa tuqaam azema laqad نعمل سوالة اسمه مشبه ثم أخرج معي برجال معه محزني من, من حضره كيسا انتوكينا ونأومي أمباه وانا لكانا يموته إلا قومي لا يشهدني الصلاة ولا أمباه أو ذريده سوالة فأحرق بيوتهم من النار نشومي من, من يمباهونا موته قد كريوائي صلى الله عليه وسلم وكسامة لولا النساء والذرية لأحرقتها عليهم Asama kama lukat ka binih bayao, nini kuwa kuna wa nawaakina kwa, kwa dogu milikitova. Himtuma sallam, bila ambabu anabasitiza mas'ala sala. Lakin nini kuwa katika wengke, mas'ala sala, nini kuwa nakuza. Allah subhanahu wa ta'ala, takka suratul fatih, أكبركم زيما أصحابنا محمد الرسول الله والذين معه أشداء علي القفار رحماء بينه تراه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماغ في وجوههم من أذر السجود Allah subhanahu wa ta'ala wa sallam Muhammadur Rasulullah. Tum Muhammad sallam tum wa Allah subhanahu wa ta'ala wal ladina ma'ahu. Dawla amlu ku anay yaqsud man as-sahaba wa as-habah asiddaw 'ala al-kuffar wa makafiri. Ruhala baynahu wa na'lumiana baynahu tarahu murukka an sujjada unauna wa هاول ما صعبك انت كانوا مقدرون ولا كنا نقدر دي في السؤال سارح مركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ونترضي فضل الله سبحانه وتعالى ما مرضيوا لكن تبغون فضلا من ما رضوان سمعهم في جويهم من اخرس الا لا ketika athar as-sujud ketika هذا هو الدعاء هو الى من أطلال أنه هو مبود الله, الله سبحانه وتعالى في القوية نقول الله سبحانه وتعالى أكوانده فيه مصحابه لماذا؟ لأنهم كانوا يقدون العبادات كما هي وهو الكوة التي تقلت العبادة بل أمباد الملككات لكن كما هو مثلا هذه صلاة, صلاة الفجر يصلي جماعة صلاة الدور يصلي جماعة جاء ونقصرها وهذا صلاة ناطرة وهذا صلاة سنة ناظر وهذا صلاة سنة فيها حنة هي صلاه الرسول نهانا ديما كما فرض هي دي الله والحمد لله والصلاه الحمد لله, لله على الاحسان نسا صلاة the most possible angel and من صلاة e ب27 درجات نسا صلاة Sallamhu Na стало صلاة الجماعة ص inherة وجمع أفضل هي انا لأفضل من صلاة أحدكم وسلية Она رأي ، بقية بسرت والشرين درجات وجران كنت وشرين نصح لا Asalman, hi misikiti Allah subhanahu wa ta'ala qulieti abdu' ardii, anju sulekta sisa naume dosali misikiti. Lakin in kuwa naume ba'o, ma misikiti, wa nasali numbani. Algujub juala su linnisa, wal nasali juala bil vijali. Man umar illa ama misikiti njona umi waadeh, wa sada abbasali. Vili bilet? jarajul a'ma ila rasulillahi sallallahu ta'ala wa sallam fa qala ya rasulullah may thalil qa'id may quduni ila salat faraha sallallahu alayhi wa sallam fa lamma walla da'a fa qala hal tasna'a nidah qala na'am talab wa ajab wana limkunia mto salasala wana kivopu haoni atamwambia mto salasala may thalil qa'id may quduni ila salat min zin amto ambae anay nimbeleka wapi Sino Polaka salam Mtume sallallahu alayhi wa sallam Haka mruusu Kwa hukala mawala Halipokuwa anonoka da'a an, akamwita akamwambia Haka mwambia hali tesna huni da'a Haka mwambia jee we Unasikia mwitu uwasikia dhala Haka zema na'am Haka zema ndio Kala po ajib, ah, akadididisha wa sallam hapo hapo huyo ni kibongo kitani yake na zunguzungu zake kusababisha alielekeza ile ilekeza ile na na mimi na tuna migongo tunaona vizuri kisa unashinda kuhudhuria msukumo sasa unataajabu inabtaajabu msalamu ya msikidi Allah subhanahu wa ta'ala kuleta juu ya mgongo wa ardhi ni nani wa vijana wanaume waje si kweli nikabii kwa sasa sallallahu alayhi wasallam anakuulimiza mwanzo kwa kwani aona bali akawa yeye yuko hapa hata alipoogua musallallahu alayhi wasallam aliambia nani huru adhabaku falisali hadi azamuru fastesheni mpaka rafali Ukusawa, unashito kusopisola isi. Na ukio nakua, sona zinakua uzito kwa bi'ela mkana binasikamata. Ukio nakua hizi, onatani uzito kwa kumjuka kumjuka kumjuka kuna maradi hini. Jalibu, kajalibu, kujitibu maradi ya ndoke. Masa mbadawa ni maradi ya ambao tibayaki nuku ni hapa. Ibn Asalazatani yaani alibashahi wale munkan. Allah asamaha ketika sala tamha bila tataza ali albahsa'i wa wahu walmumka mumka hiyo sala hiyo maana na poswale apa subhanahu wa ta'ala atakuwa kukuzuia katika mumka hiyo lakini naona sala wao na kitabu chao kinatakuzuia kwa sababu hauna ibada bi ibada ambao الله <سؤال> اكبر الحق <سؤال> حق واستباع والباطل باطل استنبر اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى محمد الله ربنا على عظم ربنا فرجت اللهم ولا ضيق ولا حاجه الدنيا والاخره زيقه المولى في صلاح الى يسعدها عبد على عواجب والسلام الله وبركاته اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وانتقل الى خير من رب الاحسان اللهم اسكنه اللهم اسكنها بيت